بذكروني اذكركم بجاهن بحسين بكن اجك دي بحسين و اشكروا لي جانب صرمانه هن بكن هل سرفان نعمتو جيت من الجلوكري وكرى سربي اسلامتي يا من دايوى سربي قبل حق ولا تكفرون انكار كان جيت منك